كم أَهْلَكْنَا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ونا مناص وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا ساحر كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عجاب وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمَعْنَا مَا سَمَعْنَا بِهَا دَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لا يدوك عذاب. أمنهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أملاقن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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتياد وتمود وثبود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب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 وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا دا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق يسبحنا بالعشي والإشراق كل له أضياب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتياك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفى فاستغفر ربه وخرى راكعا وأنابئ غفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآبئ يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم يا الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك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 وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ ذَلِكَ بَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أعواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنابه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لعايا بغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وخارين مقرنين في الاصفاد هذا طراؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفاء وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعداب أركض برجلك هذا هذا موتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك غوثا فضرب به ولا <ؤوس> <سؤال> <سؤال> <سؤال> انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب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 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسعى ودى الكفل وكل من الأخيار هَذَا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لحسن مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لهم الْأَبْوَابُ متكئين فِيهَا يدعون فيها يَدْعُونَ فِيهَا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطعاب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 فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 قالوا ما لنا لا نرى كُنَّا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغتهم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 ما كان لي من علم بالملأ الاعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما, أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من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 إن هو إلا ذكر لنالمين ولتعلمن نبأه بعد حين